يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب في هذه الآيات الكريمات التي جاءت في عقب آيات ذكرت كثيرا من الخلل الذي يعتري الناس في باب الإنفاق فمنهم من يبخل بما أتاه الله من فضله ومنهم من ينفق رئاء الناس ومنهم من ينفق ثم يبتر صدقاته بالمن والأذى وجاء هذا ال هذه الآيات بمثابة الاختصار والإيجاز والإجمال لهذه المعاني وذكر ما يجب, ما يجب أن يكون عليه المسلم في باب الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى ثم عرجت على الآفة الرئيسية التي ينجم عنها كل هذه الآفات وعن المصدر الخبيث الذي يحرد الناس على هذا الفساد ويؤزهم عليه أزة وهو الشيطان وما هو سلاحه في هذا وذكرت بالعلاج وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وتذأوى أن يستحضر الإنسان عقله وأن يستعمل قلبه وعقله في التدبر في معاني أسماء الله عز وجل وصفاته فحينئذ يستطيع أن يستعين بهذا التدبر والتفكر وما ينتج عنه من آثار في القلب لكي يقاوم بها وساوس الشياطين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فعم الله عز وجل في هذا أنواع المكاسب التي أنعم بها على البشر من شيء مخرج من الأرض وهذا يشمل الزروع والثمار كما يشمل المعادن وغيرها وهذه أساس الثروات التي تخرج ثم التي يرزق الله عز وجل بها العباد ثم على هذه الثروات تقوم صناعات وعلى هذه الصناعات وعلى وأيضا من تلك الزروع تقوم تجارات ويحصل كسب فذكر الله عز وجل الكسب وفي هذا إشارة إلى ما ينتج من الصناعة والتجارة وما يخرج من الأرض من أنواع الزروع والثمار والمعادن وغيرها فهذه الآية بهذا الإجاز شملت أنواع الثروات وحضت الناس على استعمالها في الوجه الأمثل واستثمارها فإن هذا الذي يخرج من الأرض معلوم أنه لا يخرج إلا بجهد من بذر بذر ورعاية زرع ثم حصاد أو من بحث وتنقيب عن معدن وغيره ثم بعد ذلك الكسب يأتي بأنواع الصناعات والتجارات وهذا كله فيه إشارة إلى أن البشر الذين استخلفهم الله عز وجل في هذه الأرض يحتاجون إلى هذه الأعمال وإلى رعاية هذه الثروات وإلى تنميتها ولكن عندما ينمون هذه الثروات وينمونها فإنهم حينئذ يحوزون أموالا ويكتسبونها من جراء عملهم فليتذكروا أن الله عز وجل هو الذي أخرج الزرع من الأرض وهو الذي وضع فيها ما فيها من معدن نعم يزرع الزارع ويبذر ويسقي ويروي ويحصد وكل هذا فعل للبشر لكنه لا ينبغي أبدا أن يلهيه أو يشغله على أن الله تبارك وتعالى خلقه وما وعمله أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون كله ومن ثم فالله تبارك وتعالى هو الذي أخرج هذا من الارض وهو الذي رزق العامل الذي عمل فيه بصناعة او تجارة ذلك الرزق فاذا حاز من ورائه هذا الزرع او ذاك المعدن المستخرج من باطن الارض او من صناعة او تجارة او اي نوع من انواع الكسب الطيب فعليه ان ينفق منه في سبيل الله تبارك تعالى والاشواء خاص الله عز وجل الطيب دون الخبيث وهذا يحتمل احد معنين المعنى الاول ان الطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام وهذا ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا اي لا يقبل من الصدقة الا ما كان مكتسبا بطريقة طيب. والمعنى الاخر ان الطيب هو الجيد وأن ضده هو الرضيع وأن معنى الآية حينئذ يكون أنك متى أخرجت صدقة أن تخرجها من النوع الجيد وهذا هو الذي يدل عليه الصياق وأيضا ما يؤيده سبب النزول وإن كان يدل بطريق اللزوم على المعنى الآخر فإذا كان الله تبارك وتعالى امر العبادة ان يخرج الجيد من حيث الجودة والاستعمال واشتهاء الناس له في الاكل وغير هذا فهو يتضمن بطريق اللزوم واتبع ان يخرج الا الطيب من جهة ان يكون حلالا وعلى اي انفى الامران مطلوبان ولكن الكلام هنا في معنى الاية او في سبب نزولها فالمعنى المباشر لها وسبب نزولها في ان يخرج العبد الصدقى من المال الجيد وليس من المال الرضيء وهذا يوضحه ما بعده ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون اي لا تقصدوا قصدا والتيمم والقصد وسمي التيمم المعروف في باب الطهارة تيمما من انه قصد الى الطراب لرفع حكم الحدث عند عدم وجود الماء او عدم القدرات على استعماله اي ولا تقصد الى النوع الرضيء فتجعل صدقاتك من هذا النوع الرضي فإذن يكون معنى الآية المعنى المباشر الصريح لها هو الأمر بإخراج الأنواع الجيدة في الصدقات وعدم إخراج الرضي وإن كان مباحا وإن كان مكتسبا بطريقة حلال ومن باب أولى يدل هذا على أنه لا يخرج الحرام ومن سبب نذول هذه الآيات ان الانصار كانت لهم عادة انه ان اصحاب الثمار ممن لهم نخل كانوا يأتون بالقن بالعزق من البلح كاملا فيربطونه في حبل بين ساريتين من سراي من سواري المسجد بحيث ان الفقراء يأكلون منها وفيقطع ذلك القنو كاملا ثم يربطه في هذا الكل من اراد ان يتصدق بهذا يربطه في ذلك الحبل فيأتي الفقراء فيأكلون منه حين اذن يكون هذا فيه بعضه قد صار طمرا وبعضه ما زال لم... بصرا وكل هذا مما يشتهى ومما يأكله الفقراء والاغنية ولكن ربما كان يحدث ان ينكسر قنوا قنون من نخلة وهو ما زال حشفاء غير قابل لان يؤكل فيأتي به بعضهم فيربطه في هذا الحبل ويضعه فانزر الله تبارك وتعالى ينهاهم ان يأتوا بذلك الرضيء الذي لا يقبل الاغنياء عادة على اكله لان في هذا نوع من البخل ولوع من ازدراء الفقير ثم ذكر الله تبارك وتعالى قاعدة اجتماعية لو ان كل البشر طبقوها لزالت الخصومات والمشاحنات بينهم وقد ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والقضية ليست مجرد أنه يحب الخير لجموع المسلمين ولكن إذا أراد أن يعرف هل تصرفه في أي موقف ما تصرف لائخ بمسلم يحب الله ورسوله ويريد أن يتسم بمكارم الأخلاق التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتممها كما قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أن يفترض نفسه في الموقع العكسي أنه إذا كان بائعا يتصور نفسه وهو مشتريا ماذا يحب من البائع يحب من البائع أن ينصح وأن يبين وأن... إذن فهو الآن بائع فليفعل ما يحب أن يراه من البائعين إذا كان هو مشتريا والعكس وإذا كان كبيرا ماذا يحب أن يرى من الصغار يحب أن يرى احتراما وتوقيرا ونحو ذلك فهو الآن صغير فليفعل بالكبار ما يحبه أن يراه لو كان هو الكبير والعكس بالعكس وإذا كان غنيا فليتصور نفسه فقيرا محتاجا يرى الناس من حوله وعندهم زروعهم وثمارهم يأكلون منه أطايب الثمر فإذا جاءوا يخرجوا له صدقة أخرجوا ذلك الحشف الذي كان مصيره أن يلقى أصلا لأنه سقط من نخلته قبل أن يثمر ثمرا صالحا للاستعمال الآدمي كما يقولون في زماننا فأي مدى أثر هذا على نفسية ذلك الفقير فأرشب الله تبارك وتعالى تصور نفسك أنت أيها المتصدق بهذا الحشف لو أن لك دين على آخر أو لو أنك فقير أو لو أنك بصورة أو بأخرى في موقف الآخذ وأعطيت هذا النوع الرضي فلم تأخذه فلستم بآخذيه وإن أخذته إن تنازلت وأخذته فستقول ظلمني هذا المعطي حقي واعطاني الرضيء وانقصني عما ينبغي ان اعطى ومع هذا فقد اخذته فلستم باخذيه ولستم باخذيه الا ان تغمدوا فيه اي انك اذا كنت انت الذي تأخذ فاما انك لن تأخذه واما انك لن تأخذه الا مع شعورك بالظلم والهضم وشعورك بان هذا الذي اعطى ظالم غمضك حقك فلماذا اذا تفعل هذا انت مع الفقير وهذه قاعدة عامة ينبغي ان ينتبه اليها الانسان لان الانسان يدفع بدوافع الشهوات ودوافع حظوظ النفس واراداتها فربما يتصرف احيانا تصرفات يستنكرها الاخرون عليك إذا كان زوجا يتصرف تصرفات تنكره عليه الزوج وإذا كانت هي زوجة تصرف تصرفات ينكرها عليها الزوج ونحو ذلك ولا ينتبه إلا إلى حظ نفسه فإذا أراد أن يكون منصفا يتصور الحالة العكسية ويحاول أن يستشعر ظلالها وأن يعيش أجواءها فحينئذ يستطيع أن يقوم نفسه بنفسه وأن يكتشف أن هذا التصرف منه بالفعل أغضب الآخر أو كان فيه غمض للآخر أو نحو ذلك فأرشب الله تبارك وتعالى إلى إخراج الصدقات من الطيب الجيد والطيب كما ذكرنا تشمل الحلال وتشمل الجيد وإن كان الآية هنا بسياقها وبسبب نزولها تتكلم على الجيد ويدخل فيه من باب أولى الحلال ثم إذا كان هذا الأمر هذا هو العلاج الأول هذا الذي أخرج ذلك الحش يحتاج إلى علاج العلاج الأول أن يتصور نفسه في الموضع الآخر ويرى أثر هذا عليه لو أنه وجد أن الأغنياء لا يخرجون له إلا ما يستحق أن يرمى ثم الأمر الآخر وهو مرتبط بالأول أن يتذكر أن الله غني حميد فتذكروا بأن الله غني وإذا جمع إلى هذا قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالله عز وجل وحده هو الغني لذاته وكل من سوا فقير بذاته والله يغني بعضهم بقدر ويغني الاخر بقدر اخر فليتذكر ان الله الغني اعطى ابتلاه بسعة في الرزق وابتلى غيره بضيق فيه وهذا ابتلاء وهذا ابتلاء والنجاح في هذا الابتلاء من انه ان كان ممن وصع عليه ان ينفق بنفس سخير متذكرة بأن هذا المال مال الله عز وجل وأن كان ممن ضيق عليه أن يأخذ بنفس عفيفة متذكرة أن, ما أن الدنيا في الآخرة ما هي إلا ساعة فليتذكر أن الله غني ثم ليتذكر أنه حميد والتذكير هنا بأن الله عز وجل غني تضمن معنى الترغيب والترهيب معا من أنه إن أعطى فالله عز وجل أوسع عطاء منه وإن منع فإن الله عز وجل يشك أن يمنع عنه والجزاء من جنس العمل ثم جاء الحميد بعدها تغليب لجانب الترغيب في أن الله تبارك وتعالى يحمد للعباد أفعالهم الحسنة ويجزيهم عليها بأحسن الجزاء في الدنيا وفي الآخرة فهذا العلاج الآخر علاج يتذكر فيه وضع أنه لو كان موضع أخيه ماذا كان يتمنى وعلاج يتذبر فيه في أسماء الله عز وجل وصفاته ونعمه وآلائه لكي يعالج بذلك عيوب نفسه ويزكي ويزكيها ويطهرها ويقربها الى طاعه الله عز وجل ثم هذا علاج لنفسه ولكن النفس من ورائها محرض يحرضها على هذا السوء وعلى هذا الفساد فينبغي ان يكون خط الدفاع الثالث بعد ما ذكر الله عز وجل من هاتين الوسيلتين ان يتذكر ان النفس ربما يستطيع ان يزكيها صاحبها بهذين الامرين ولكن لو غفل عن ان هناك محرض لها من خارجها فانها يوشك ان تتفلت عليه مره ثانيه فلا بد ان يكون من, من جملة ما يتضمنه ذلك العلاج ان يفطن الى هذا العدو الخارجي الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء فهذه مشكلة أخرى وما تقع أن النفوس في حظوظها وشهواتها المحرمة مع أن الله عز وجل وسع لها مجالا في حظوظ وشهوات مباحة إلا بعمل الشياطين وما تزينه للعباد فإذا جاء يخرج صدقة قال له سينقص مالك فيعد العبد الفقراء. واذا جاء امام شهوات محرمة حرضه عليها فهذه خلاصة عمل الشيطان يمنع الانسان من الخير بان يوسوس له بان الخير ضار له وهذه قاعدة عامة وتضيقها في باب النفق يقول ال ان ال الخير يفقرك ولكن عموما في كل طاعة يقعد الشيطان في سبيلها فيصور للانسان ان هذه الطاعة يتلطب عليها مقص في دنيا ثم اذا جاءت معصية زينها له وصورها له وكم رأينا من اناس اذا جاء الانفاق على حفلة اللهوي بل ربما الانفاق على ما بملايين الجنيهات على امور من هذا فاذا جاء الانفاق على الخير عد عليك القروش عد فلماذا لان الشيطان من ورائه اذا جاء ينفق في الخير وعده الفقر فاذا جاءت امامه معصية لو انها مجانية لا يجب عليه ان يمتنع عنها لانها فاحشة ولكن عادة ما تكون مكلفة باموال اضعاف اضعاف ما يطلب منه في الخير فيقبل عليها لان الشيطان زينها له هذا تشخيص بعدما كان الكلام كيف نتغلب على حضوظ النفس في هذا الجانب فكان ما ذكرنا من, من الامرين الاولين ثم ان هناك محرد خارجي وعلاجه الشيطان يعيدكم الفقرى وامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا فاذا الم الشيطان بقلبك محردا على ترك الخير او على فعل الفحشاء فاعتصم بالله عز وجل ولذ به استعاذة واستغاثة واستعانة باللسان يواطئها القلب كثير من الناس تمر به نزغات الشياطين فيستكبر او يمنعه الشيطان من ان يقول بلسانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن قالها بلسانه لم يكن متعوثا حقيقة وإلا لأعاذه الله عز وجل فإن المستعيذ والمستغيث والمستجير من خطر يفر منه وتجده يقبل وهو يردد بلسانه لاستعاذ فأي استعاذة هذه فليلجأ إلى الله تبارك وتعالى يلجأ إلى وعده إذن إذا ألم بالإنسان لماة من لماة الشياطين فليقبل على كتاب الله عز وجل على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليتذكر ما فيهما مما وعد الله عز وجل المؤمنين الطائعين الباذلين رغم حظ نفوسهم الممتنعين عن الشهوات التي تزينها الشياطين إذا كانت محرمة رغم حظ نفوسهم أيضا فيرجع فيجد أن الله تبارك وتعالى قد وعد من جاهد فيه والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا أنه وعد من جاهد في هذه مجاهدة مجاهدة من مفاعلة بمعنى أن أمامك طرف آخر تجاهده وتصارعه وهذا الطرف الآخر هو النفس التي بين جنبيك وجهادها يسير بفضل الله تبارك وتعالى ولكن انما تعظم بذلك الشيطان الذي أنت تجاهده أيضا تفاعله هو يأتيك بوساوسه وذخارفه وأنت تأتيه والصراع أرض المعركة هي نفسك زين لها هو المعصية فأنت ترغبها في الطاعة نفرها هو من طاعة فأنت تراغبها فيها سلاحه التزيين والتزييف والكذب وأنت السلاح الذي ينبغي أن تلجأ إليه أنت بنفسك أن تمر على النفس وعد الله عز وجل وما وعد به المؤمنين من التثبيت في الدنيا ومن النعيم المقيم في الآخرة ثم أيضا التذكر والتفكر والتدبر في أسماء الله عز وجل وصفاته من أنه واسع عليم فضله واسع وعلمه ياسع الأشياء كلها فيعلم مكنونات النفس هذا الصراع الداخلي الذي لا يبدو له أي أثر يراه الناس يعلمه الله تبارك وتعالى فيثيب عليه العبد إن هم بمعصية له الشيطان فجاهد نفسه قبل أن يفعل وبما ذكرنا من أنواع المجاهدة فكف لا عجزا عنها وإلا فالبعض يكف لأنه مع بقاء عزمه على المعصية وإرادته لها وحرصه عليها ولكن إن جاهد, إن جاهد نفسه فكف عن المعصية يكتبها الله عز وجل له حسن فعلم الله تبارك وتعالى يعلم أفعال العباد من طاعاتهم أو معاصيهم ويعلم ما يعتمل في نفوسهم حتى أن العبد لو أن الشيطان زين له معصية او اقعده عن طاعة او اراد ان يقعده عن طاعة فاستطاع ان يجاهده فهذا الحوار الداخلي الذي لم ينتج عنه عمل في الخارج يعلمه الله تبارك وتعالى ويثيب العباد عليه يثيب العبد عليه اذا جاهد نفسه واذا جاهد شيطانه لان الله تبارك وتعالى واسع عليم هذه الحكمة وهذا هو أعظم عطاء المال بلا حكمة ضرر على صاحبه في الآخرة وغالبا ما يكون ضرر على صاحبه في الدنيا وقد رأينا مليارات ذهبت بأصحابها خلف القطبان فالمال بلا حكمة ضرر على صاحبه في الآخرة على الأقل بل غالبا ما يكون ضرر عليه في الدنيا والصحة بلا حكمة وكل نعمة بلا حكمة يوشك أن تنقلب على صاحبها نقمة وأما كل نعمة من صحة أو جاه أو مال مع الحكمة التي هي الفقه في دين الله تبارك وتعالى فيوظفها العبد فيما ينفعه في دينه ودنياء فهذا هو الخير العميم ولكن من يدرك هذا ومن يذكر في هذا من رزقه الله عز وجل عقلا راجحا وقلبا مخبتا منفتحا على الفاهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأقول قولي هذا أستاذ الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد نعم توجد داخل نفوسنا نزعات يجب أن نقومها بعرض ذلك على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويوجد في الخارج شياطين الجن يوسوسون ويزخرفون ويعدوننا بالفقر ويأمروننا بالفحشاء فاذا ما اراد الانسان ان يفعل طاعة زينوا له انها تؤدي الى فقره مع ان وعد الله عز وجل على أرض الواقع وإن كان وعظ الله لا يحتاج إلى أن يجرب يقول أن نفق في سبيل الله عز وجل تزيد المال بركة وسعة لكن هذه هي رسالة الشيطان وجنده ومن جنده من شياطين الإنس وهم أشد خبثا وأكثر ضررا من شياطين الجن لان شياطين الجن تدرك وانت جالس وحدك وقد هممت بصدقة او عرضت لك معصير فتدرك ان ثمة وسوسة تطن في اذنك وتدور في عقلك فتدرك ان هذا هو الشيطان ومن أعانه الله على نفسه وشيطانه فإنه يلجأ إلى ما ذكرنا من الاستعاذة بالله تبارك تعالى واللجء له وربما احتاج إلى أن يذكر نفسه بآيات الله عز وجل حتى يطرد عن نفسه وسواسة ذلك الوسواس وأما شياطين الإنس فيتبعون نفس الوسائل ويريدون تحقيق نفس الغايات ولكنه يأتيك في صورة انثي وهو كذلك يجلس أمامك ويحاورك ويستطيع أن يتخذ الطرق المختلفة لكي يقنعك وحينئذ يحتاج الأمر إلى بصيرة في أن تتدبر في هذا الذي يدعوك إليه فإن كثيرا من البشر هم في واقع الأمر من جند إبليس فلا تسلم قيادك إلى أحد لا كفرض ولا كأمة ولكننا في كثير من الأحيان نتعامى عن هذه السنن الكونية والشرعية أتتنا أمم لا تخفي رغبطها في أن تتحكم في مصير العالم فقالوا لنا نحن عالم متقدم وأنتم عالم نامي ونحن أقطاب العالم العالم المتقدم نريد أن نمنحكم معونات لكي تشاركون التقدم فقلنا على الرحب والسعب فكانت تلك المعونات المعروفة المعونة الامريكية وهي عمرها منذ نهاية العرب العالمية الثانية وافول نجم الامبراطوريات التي كانت تظن انها لن تغرب عنها الشمس فغربت بفضل الله تبارك وتعالى وستغرب عما بعدها باذن الله وحل محل انجلترا وفرنسا امريكا وروسيا وتصابق معا في شراء ولاء الدول الاخرى التي سموها دولا نامية فبدأ هذا الولاء يكون يشترى على هيئة مساعدات وهي مساعدات مشروطة يعطونها باليمين ويأخذونها باليسار فيقول هذا هذه معونة شريطة أن توظف في جانب كذا لا بأس قد يكون جانب مهم جانب التعليم جانب الصحة وشريطة ان تكون الشركات التي تقوم بها شركات امريكية فحينئذ يعطيك الشيء باضعاف اضعاف ثمنه فان كانت المعونة عشرة اكتشفت عند الواقع انها اضمحلت الى خمسة او ثلاثة او اقل لا بأس ماذا لبقيت منها باقية وهذه الباقية تنفع الناس في مشروعات في تعليم أو صحات أو غيرها فإذ بك تكتشف أن من يأتي من عندهم لينفذ تلك المشروعات ما هو إلا عضو في جهاز استخباري دريت أم لم تدري؟ فإن لم تدري فبها ونعمة وإن دريت قيل لك وهل تريد أن تأخذ شيئا بلا ثمن وهل تظن أن أحدا يعطي بلا عوض وقد قال العامة عندنا قديما من أمثلتهم الدارجة أن الحداء لا تلقي بكتاكيد ولكننا احيانا نتعامى عن هذه القاعدة الاجتماعية مع بساطتها ووضوحها فاذا فلابد له من سمن فان شئت ان تغضى الطرف عن هذا وتقول سيعلمون المعلومات من هذه الجهة او من تلك ستكتشف مرة اخرى ان من يتعاون معهم في بلادك او يوظف عندهم سوف يتعرض لانواع من الاغراءات حتى يكون عينا لهم ثم ان الامر بعد ذلك سوف يتفاوت صعودا وهبوطا كلما كنت منفذا لسياساتهم او معارضا لها وبالنسبة للمعونة الامريكية على وجه التحديد فقد ارتفعت قيماتها فجأة مع انها تعطر مصر من سنة 1946 ومنعت في سنوات معينة في 47 تمهيدا لحرب 48 في 55 نتيجة شراء اسلحة من, مع... من معسكر الشرقي فعوقبت مصر انذك بمنع تلك المعونة الى غير ذلك ثم انها رفعت قيمتها الى درجة تعتبر عالية نسبيا كرشوة لتمرير اتفاقيت كامب ديفت ولو ان رجلا له من الجاه والمنصب والقيادة والريادة في بلده او في حتى في منطقته او في الحي الذي يسكن فيه سوم على ان يعطى قماطير من المال على ان يتقزم وان ينسحب من موقع الريادة والزعامة لما وافق فكم كانت تساوي تلك المعونة امام ان مصر التي كانت وستعود ان شاء الله رائضة للامة الاسلامية ان تنزوي وتنسحب وتقول شأني شأني وتترك قضايا امتها مع ان هذه القضايا حتى من الناحية المادية الغنم بالغرم فمن كان غارما في والدولة التي تتصدر لها بلا شك مغانم ولو احترام ادبي كان يلقاه المسلم المصري اينما وطئت قدمه من اندونيسيا شرقا الى المغرب غربا لانه ينتمي الى تلك البلد التي للأسف بعد ذلك جعلوها تنسب الى الراقسين والراقصات وصار انك ربما احيانا تواجه انت من بلد فلانة ومن بلد علانة وكنت في وقت من الاوقات تقول انت من البلد التي تحمي العرب والمسلمين ونحو ذلك كانت رشوة ومررت ومع هذا فانهم ان رغم ان الثمن قد دفعته مصر مقدما من مكانتها ومن زعامتها ومن مسئولياتها تجاه قضايا أمتها فإن هناك أثنان أخرى دفعت لاستمرار تلك المعونة منها أنك طالما أن جزء من هذه المعونة وهو كلها تقريبا يأتي عينيا وجزء منه كمية من القمح الفائد في المخزون الأمريكي فهذا يقابله أن لا تتوسع أنت في زراعة القمح مع أن التقنيات قد أوجدت إمكاني التوسع في زراعة القمح في الصحراء ومصر مؤهال إلى هذا ولكن ان أخذت هذا فينبغي أن تترك تلك قصة طويلة لا يتسع المجال لذكرها وإنما نريد فقط أن نتذكر أن الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء وأن الشيطان له أعوان من, من الإنسي ومن الجن وأن شياطين الإنسي إن وجدوا شخصا أو أمة تستعد للنهوض فإنهم يعيدونها الفقرة ويأمرونها بالفحشاء وبغض النظر عن أي حسابات سياسية في التعجيل بقطع المعونة من جهتنا أو غير ذلك فإننا كأمة تستعيد الآن مكانتها وتستعيد حكم بلادها ينبغي علينا أن نكون على أتم الاستعداد أن نعلم وأن نتذكر أن الله هو الغني الحميد وأن الله عز وجل واسع عليم وأن نستلهم الحكمة وأن نسأل الله تبارك تعالى أن يؤتينا إياها فنرفض كل شيء نساوم به على شيء من كرامتنا أو عزتنا أو تمسكنا بديننا أو عودتنا إلى مكاننا الطبيعي اللائخ بنا هذه القضية ربما تكون سابقة على قضية التبرعات وهي قضية في غاية الأهمية وادع إليها بعض أهل العلم ومرة أخرى نقول الذين يقولون فصل الدين عن السياسة لا يدركون طبيعة الدين ولا طبيعة الشعب المصري ولا يعرفون كيف يمكن للدين أن يحل مشاكل يعرقل فيها هؤلاء السياسة عندما يأتي النداء من أهل العلم فضل الله تبارك تعالى يسارع الناس بالاستجابة هذا جزء المصارع بتعويد النقص الناجم عن الغائها متى ألغوها ولكن قبل هذا وبعده أننا نتذكر أن الله تعالى بيده مقاليد كل شيء وأننا علينا أن نسعى إلى كرماتنا وإلى عزتنا وإلى شرفنا وإلى مجدنا وإن كلفنا هذا شيء من النقص في, دي في دنيانا فإنه يق... نقص يسير يوشك أن يأتي بعده عز ومجد وتمكين نسأل الله تعالى أننا لحق حقا نزوخنا اتباعه لهم أننا لحق حقا نزوخنا اتباعه وأننا الباطل ونزوخنا اجتنابه وأرسل عليهم الترسل علينا فنضل أجعلنا نمو المتقين إمامه لما نصف الإسلام وعز المسلمين ودمر أعداء كأعداء الدين لهم اقتلهم بلداء وأحصيهم عدداء ولا تغاضي منهم أحدا الله في المنان والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأوات وصل اللهم على محمد وعلى آيالي وصحبه